بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم تنزل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه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 Yedebiru Âmra min al-âlemây ila thumma yaruj ilyhi fi yûmın kânıqûdarhu al-fasâneti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 سوى ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والبصر والأفئدة قل لمن ما تشكورون وقالوا أئذى ظللنا في الأرض إننا لفي خلق جديد